أبو عمار عيدك عيدين والغالي أبو عيد عيدين وهالفرحه علينا الطول عيدك عيدين وهالفرحه علينا الطول عيد عيدين وهالفرحلنا ولا الكل علينا عيدين وهالفرحه علينا الطول عيد عيدين وهالفرحلنا ولا الكل على درب الياسر يا ما تح احنا مشين رجاله وشي cm vaata شمس الحرية <يا> بلدي علينا الطلب <تضل> ابظل للكوبي يستمرها <الصمر> الفرحة تهل <الهل> شمس الحرية <يا> بلدي علينا الطلب <تضل> ابظل للكوبي يستمرها <الصمر> الفرحة تهل <الهل> شابيبة ومارد فنقاوي احنا رجعين للقس <تضل> ويابا <الكتصوية> محيبة عكا وجنين more